وخوف العالمين بك وبعد قال الإمام النووي في كتابه الأذكار وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله قال الترمذي حديث الحسن لا إله إلا الله هي كلمة ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ولا إله إلا الله هي القول الثابت الذي قال الله تعالى عنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي قال الله تعالى عنها وهدوا إلى الطيب من القول ولا إله إلا الله هي كلمة النجات ينجو بها المرء بين يدي الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحققين بلا إله إلا الله اللاء نافية للجنس والإله اسمها والخبر محذوف والتقدير لا إله معبود بحق إلا الله وإلا فقد عبدأ ناس آلهة على هذه الأرض فعبد ناس حجرا وعبدأ ناس شجرا وعبدأ ناس قمرا وعبدأ ناس حيوانات وعبدأ ناس والحمد لله الذي جعلنا من قوم لا إله إلا الله لا معبود بحق الا الله لا يستحق أن تتوجه إليه بكل جوارحك في حوائجك الا الله لا خافض الا الله لا رافع الا الله لا معطي الا الله لا مانع الا الله لا معز الا الله لا مذل الا الله لا ينفعك الا الله ولا يضرك الا الله ولا يؤويك إلا الله ولا ينجيك إلا الله هذه ظلال كلمة لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله تطهر القلب فالإكثار منها والدوام عليها ينقي قلبك من الظلمات وينقي قلبك من الأحقاد وينقي قلبك من البغضاء وينقي قلبك من الأهواء فما استطعت أن تكثر من لا إله إلا الله فإنها ترياق لأمراض قلبك وروحك أفضل الذكر لا إله إلا الله قال الترمذي حديث حسن الحديث الحسن حديث مقبول الحديث المقبول إما أن يكون الحديث صحيحا وإما أن يكون الحديث حسنا وإما أن يكون صحيحا لغيره وإما أن يكون حسناً لغيره كل هذه الأحاديث مقبولي غير أن أهل مصطلح الحديث رضي الله تعالى عنهم علماء الحديث لدقة ضبطهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا رتبة هي رتبة الحديث الصحيح ورتبة هي رتبة الحديث الحسن والحديث الصحيح في تعريفه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتها من غير شذوذ ولا علّة الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من أوله إلى منتها من غير شذوذ ولا علّة فإذا سمعتم من يقول لكم هذا حديث حسن فاعلموا أنه حديث مقبول يعمل به ويأخذ وروينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت الذاكر حي والغافل ميت وإلا أيها الإخوة كيف تفسرون أن ابنان يصرخ في وجه أمه ويبكيها ثم يخرج من البيت ويضحك مع أصحابه ويعود وكأنه لم يفعل شيئا لا يوجد تفسير لهذه الحالة إلا أن قلبه ميت وإلا كيف تفسرون أن إنسانا موظفا يقول للمراجع إنه لا يمرر هذه المعاملة إلا برشوة وإذا بالمراجع يستحي يستحي من هذه الكلمة ويستحي من هذا المبلغ الذي سيقدمه ويقدمه له على استحياء وإذا بهذا الموظف يقول له يا أخي ليش مستحي؟ ليش خجلان؟ شو عم ناخد حرام نحن؟ هات هات عشرة آلاف بماذا تفسرون هذا الموقف؟ ليس له إلا تفسير واحد أن صاحبه قلبه ميت وإلا بماذا تفسرون أيها الإخوة أن إنسانا يأكل حق أخواته في الميراث منذ عشرين سنة وإلى اليوم لم يعطي أخواته البنات ولا الشباب أحيانا حقوقهم من الميراث وهو يضحك ويلعب ويغدو ويروح ليس له إلا تفسير واحد قلبه ميت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بزمناته شرب شربت حليب كان هذا الحليب مال حرم وأبو بكر ما يعرف بس شعر في قلبه بشيء فسأل من جاءه بهذا الحليب منين من أين أتيت بهذا اللبن؟ فأخبره خادمه بالفعل كان مال حرام فوضع أبو بكر أصبعه في فمه وأخرج ما دخل في جوفه لأن أبا بكر يذكر الله قلبه حي فشعر لا عفوا إذا واحد الحمد لله بصحته وعافيته وجبنا له لحمة بس فاسدة طعمينايها قبل ما يحطه بتمه من الريحة يقول لك يا رجل منزوعة هي اللحمة لأنه صحيح لأنه سليم لأنه معافى لأنه حي وإذا واحد مضروبة عنده الحليمات الذوقية يعني ما بيميز بين الأذواق الأطعمة ومضروب عنده جهاز التنفس ما بشم الروائح إذا طعمته لحمة فاسدة أو لحمة سليمة مثل بعض البعض شايف؟ لأنه في عنده موت بالحليمات الذوقية موت بالذوق وموت بالشم أما يلي حي يميز بين الرائحة الحسنة والرائحة الصية بين المذاق الطيب والمذاق الخبيث ويلي قلبه حي يميز بين جلسة يزداد فيها قرباً إلى الله تعالى وبين جلستين يزداد فيها بعداً عن الله تعالى بين كلمتين يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفان وبين كلمتين يرفع بها عند الله عز وجل درجات عالية شو الميزان يا أخوان شو المعيار القلب الحي وكيف يحيى القلب بذكر الله تعالى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت نسأل الله عز وجل أن يحيى قلوبنا بذكره أين تجد حياة القلوب في مجالس العلم؟ أين تجد حياة القلوب في مجالس الذكر؟ في واحد من مجالس العلم تكلمت في المجلس عن أداء الحقوق إلى أصحابها وعن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وأن هؤلاء وإن صام أحدهم وإن صلى فهو مفلس يوم القيامة والصلاة صفر والصوم صفر وكفالة الأيتام صفر أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له فينا ولا دينار قال المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار في أخ من اللي أعدين وأنا لا أعرفه أذين الله تعالى بحياة قلبه في ذلك الدرس وأنا لا أعلم بعد شهر جاء إليه قالوا الساز أنت من شهر جئت إلى المسجد الفلاني وساويت درس قال طيب قال لي أنا من أهل تلك المنطقة قال طيب جايب معه دفتر قال لي أنت قلت كلمة وقعت في قلبي صلي شهر ما أستطيع لا أكل بشكل جيد ولا أنام بشكل جيد ولا أجلس بشكل جيد شو قلت خير إن شاء الله قال لي قلت ابن اللي آكل حقوق الآخرين صلاته صفر صومه صفر قال لي أنا آكل حق أخواتي في الميراث وإخوتي قال لي من 22 سنة ورثنا عن أبينا سيارة هذه السيارة من 22 سنة أنا أتصرف بها وما أعطيت أحدا منهم شيئا وهم ما سألوني وأنا ماشي الحال مستمر عم تشتغل على هذه السيارة والسيارة يا أخوان صالون سيارة صالون يعني هي من الأنواع البسيطة بس المؤمن بس يحيى قلبه بيتنبه طبعا طبعا لأنه هلأ لو لو قطعت لحمة يعني هيك الطرفة فاسد إذا أنت صحيح تتنبه قال لي أنا الآن كتبت لك على هالدفتر قد ايش كان حق السياره من 22 اليوم؟ هذه السياره من اخواتي من 22 إلى اليوم حسبت لك كمان الايجارات قد ايش كان من 22 سنه وقد ايش كان اجارها من 20 وقد ايش من 10 ومن 5 ومن اليوم وليكم مسجلين على الدفتر قال لي، ما يجب أن أعطيه، لأعطيه. الحمد لله الحمد لله، يا أخواني، اللي الله رزق قلبه الحياة فشعر، لأنك عندما تسمع هذه الحادثة، تقول هذا حي قلبه حي وعندما تسمع أحد أكل على أخواته، أدهدهم عشر مرات ويقول لك، أخي ما أقلهم عندي وإذا عندي، نزلوا على المحكمة، يأخذوا وتشعر، وتعرف أن هذا الإنسان ميت كيف يا أخوان يحيى القلب بذكر الله تعالى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت شاب يتواصل مع فتاة أتحل له ليست زوجتا يغدو ويروح ويكلمها ويراسلها قلبه ميت ما يشعر بأنه خالف جبار السماوات والأرض الله اكرمه في واحد من مجالس العلم واحد من مجالس الذكر حي قلبه عرف أنه هو يخالف جبار السماوات والأرض عرف بأنه هو يضاد أوامر الله تعالى عرف بأنه هو يمشي في طريق الهلكة جاء يقول ما ساوي أنا ما في حل إما أن يذهب ويكتب كتابه على هالبنت يطلبها من أبيها ويعقيد وإما أن يتركها مئة بالمئة لا يكلمها ولا كلمة مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الذاكر حي والغافل ميت وين بدأ تحيى القلوب في مجالس العلم في مجالس الذكر في صحبة الصالحين وروى الإمام مسلم هذا الحديث بلفظ مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الحي والميت البيت الذي يذكر فيه الله مثل بيت الحي نشيط مهوى أخذ اتجاه إبلي شريح والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الميت ما هو بيت الميت؟ القبر ذلك تجد البيت 200 متر مساحته وآخذ جهات أربعة ولكن يقول لك يا أخي فقط أن أذهب إلى هذا البيت أن أشعر صدري أن أبدئ أن أشعر حالي أن أختنئ لا يمسدق إذا أخرج من البيت قال لي أحد الأخوة زار إنسانا في بيته مساحته 420 متر للبيت أخذ كل الجهات اللي لي بس يا حرام أهل هذا البيت كلهم بلا استثناء الأب والأم والابن والبنت كلهم يشعرون كأن نار مشتعلة في البيت ما أحد بيناتهم أدران يقعد بالبيت السبب ما في ذكر في هذا البيت لذلك هو مثل الأبر بس تفوت عليه بتختنئ والله مرة زرته أخاً هو طالب علم سأجر بيت في هذا الجبل البيت يا أخوان غرفة وحدة ومع منتفعاتها والغرفة هيك يمكن شيء ثلاث متار بأربعة متار اثناشر متر ومنتفعات كمان شيء عشر متار سبع متار يعني صاروا كلهم شيء عشرين متر أصار إلا بده يعزمني على غداء وأنا بعرفه يعني هو وضعه بسيط تعللت وتأخرت وتقدمت وتراجعت ومصر بده يعزمني على غداء فذهبت صدقوا يا أخوان الكلام يمكن من عشرين سنة يمكن أطيب غداء في حياتي أنا أكلته وذلك الغداء وأنشط بيت في حياتي دخلته وذلك البيت هو من الضيق الفيزيائي شيء الكثير يعني دوبه وحطت إغراضه فوق بعضه البعض سبحان الله هذا الأخ من الذاكرين الله تعالى كثيرا هو وزوجته وأولاده نشعر بأن هذا البيت كأنه ملعب كأنه فساح شو هذا؟ الذكر مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الحي والميت البيت فيه ذكر نشط ومريح وفي سكينة وفيه طمأنينة البيت ما فيه ذكر مثل الأبر البيت الذي يذكر فيه الله يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض نصيحة يا أخوان جيبوا الذاكرين اعملوا ببيوتكم مجال الذكر اعملوها بشكل دوري بس هلا اذا واحد ما استطاع شعر في بيتك في ضيق جيب مجموعة من الذاكرين قال لهم تعالوا لنعمل مجلس ذكر في البيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لانه البيت اللي ما في صلاه البيت ما في ذكر ما في قران ما في عباده هذا أبر لا تساوي بيتك مثل الأبر اذكر الله عز وجل في بيتك صلي في بيتك اجعل أورادا في بيتك صلي السنة اجعل أورادا اجعل قرآنا في بيتك تشعر براحة أحيانا الله عز وجل يطلع بعض العباد لأن آيات القرآن جميعها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها حقيقة لكن نحن معزولون عن بعض الحقائق الروحية يأذن الله تعالى لبعضنا أن يطلع أن يرى أو أن يسمع أو أن يشم أو أن يلمس يأذن من رحمة الله عز وجل الله غيب عننا مسائل الروح في بعض الناس الله يطلعون أحياناً يرون أو يسمعون ألا الصحابة الله يرضى عنه لم يسمعوا حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله يسمع بعض الناس وأحيانا بعض الناس يشمون شيخنا عليه رحمة الله حدثنا عن والده أبو قال له بدنا نروح على تعزية فلان ما جلس دقيقة دقيقتين ما وجد غير أباه طالع مسرع مثل النار طالع سريعا استغرب السماء ما أعد أبي ولا تكلم ولا سلم على يعني أهل العزاء ومشاء فقال له في منتصف الطريق قال له يا سيدنا مو على أساس أنتكن تجلسوا ما جلستوا لسه ولا ارتحتهم ولا تكلمتهم بشيء قال له يا أبنين بلا أنا نويت أن أبقى جالسا لكن مع المعزين دخل رجل رائحة نتن معاصيه فاحت في المكان فلم أستطع الجلوس الله يسترنى بسطر الجميل يا أخوان الله يسترنى بسطر الجميل وإلا للمعصية ظلمة وإلا للمعصية نتن وإلا مو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا كذب الكذبة تباعد عنه الملك مسيرة كذا وكذا من نتن ما جاء به بس نحن الله حاجبنا عن هذا العالم بس هي والطاعة لها نور والمعصية لها ظلم والطاعة لها شرح والمعصية لها قبض والطاعة لها قوة والمعصية لها ضعف إن للطاعة نوراً في الوجه وقوة في البدن وشرحاً في الصدر وألفة في قلوب العباد إن للطاعة نوراً في الوجه إلى نور حقيقي في الوجه إن للطاعة نوراً في الوجه وقوة في البدن أمو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقيد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقدين يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ إنحلت عقده فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيباً نفسه فأنا تطاعة بتساوي لك نشاط إن للطاعة نوراً في الوجه وقوة في البدن وشرحاً في الصدر وألفة في قلوب العباد أنت لا يجعل العباد عن بيحبوك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله بيلقي محبته في قلوب العباد وان للمعصيه نسال الله السلامه ظلمتا في الوجه في ظلمة وضعفا في البدن وضيقا في الصدر وبغضه في قلوب العباد ما بلاي غير صارت مرته مع عطيئته ابوه ما عطيئته شريكه ما عطيئته لك شبكم شو نسوي لكم ليس مساوي لأنه شيء لكن أنت مساوي مع الله مقصير في معاصي موجودة بينك وبين الله الله ألقى البغضة في قلوب العباد مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الحي والميت نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا ومن الذاكرات ونسأل الله عز وجل أن يشغلنا بذكره ما أحيانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين